عندي سؤال يا شيخ على جماعة التبيين يعني وحركتهم في المجتمع. وش تري مفتي؟ هذا لا يطبق عليهم الأخوان يا وش من الأخوان؟ هذا يا شيخ والله ما أدري شو لك الحبيب لكن. إنش صحني عشان أجيب عليك. هذا يا شيخ يعني عندهم مثل الخروج. يمشون بين الناس يعني يدعون لله وعندهم حاجة يعني مثل سنة رسول الله سنة رسول الله بس يا شيخ مثل عندهم خروج يعني مثل في الشهر ثلاث أيام يطلعون مثل المدينة الثانية يجتمعون مع ناس يعني زي ما تقول مثلهم يحيون سنة يا شيخ فعارض عليهم ناس يقول هذه بدعة منين جبتوا نظريتها خروج هذا هذه ما وردت على الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا لا يسا لا يسا من يعني يسمينها في ورد يعني يعني يقول هذه بدعه كيف أنت يعني جبتوها من عند نعم وفي ناس يعني معيدين لهم ناس معارضين وهذا الشيخ يعني ما هم موجودين في مناطق يقولون ناس متوقفين عشان كل وناس طرفاني وسط وهم يعني في كل منطقة ونشطين يا شيخ يمكن اللي التزم على ايدينهم ناس كثيرين يا شيخ نعم مثلا عندهم يا شيخ مثلا العاصره يعني يجتمعون ويشكلون مجموعة أنت مجموعة زيارة لمنطقة فلانية وإنت عندكم مجموعة زيارة لمنطقة فلانية ترتيب يعني ترتيب إثناء يروحن يعني يروح أما نشري دعوة الناس فهذا نبيه صلى الله عليه وسلم كان في أيام موسم الحج يدور على الناس في منازلهم ويدعوهم فهذه واحد وهاجر إلى المدينة للدعوة. لأن مكة كما هو معروف آذاه أهلها ومنعوه من الدعوة فأمر بالهجرة إلى المدينة لي لتتم الدعوة إذن هذه ما في شيء أصبر يا رجال نأخذ شوي شوي انت عبادنا يجها شوي هذه هذه أسيرك الدعوة وأما ترسيبها بثلاثة أيام أو بأربعين يوم أو بستة أشهر أنا ما يعني. فهم يقولون نحن لا نقول إن هذه سنة نقول هذه ترتيب وسيلة الاستقامة للدعوة والوسائل ماذا حصل؟ أرسل الآن نخطب بالمיקרوفون؟ أجاب. طيب هل رسول صلب بالمיקרوفون؟ ما هو موجود ما هو موجود المיקרوفون أصلاً لكن ما قال ما قال لا تخطبوا بوسيلة وإذا كان الرسول لا يعلم أنه سيكون مغرفون فالرب عز وجل يعلم فالوسائل وسائل العبادات ليست مقصودة لذاتها إن هي لغيرها فهم يقولون نحن نقول أخر ستة أيام من أجل أن نبتعد عن الدنيا ولذاتها ونريد أن نركز على أن نشغل وقته بالذكر والتسبيح وقرأة القرآن ومعشب ذلك وأما ترتيب اتجاه كل من يذهب إلى جهة فهذا أيضا لا بأس به لأن كونهم يجتمعون كلهم بجهة واحدة أو كونهم يتفرقون أيها أيهما أولى أجيب يا جماس كونهم يتفرقون أولى لأنه أوسى انتشارا ولأنهم إذا اجتمعوا جميعا وهم تأمن أربعون رجل أو خمسون رجلا لن يتكلم إلا واحد أو اثنان أو خمسة فتوزيعهم على الجهات ما ليس في بس وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحد إلى اليمن أحد إلى جهات الأخرى لدعوة الناس فإن إذا ما فيها بس إذا رجعنا إلى التأثير باعتقاده أنه لم يؤثر أحد من أي جهة أو من أي حزب أو من أي طائفة مثل تأثيره لهم تأثير عجيب كم من ظالم اهتدى على عيديه وكم من فاسق يعتدل، بل وكم من كافر أسلم إنه قال إنه تهبر الطائرة في مطار موسكو بلد الإلحاد ثم يؤذن المؤذن ويقيم نصرات جماعة أمام الناس. من يقدر على هذا؟ ويحجب الله عن المسلم.